وأذان من الله وَرَسُولِهِ إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله, أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وَبَشِر الذيذينَ كَثَروا بِعَذَابٍ أَلم إللا الذيينَعَهَُّم مِنَ المُشِْكينَ ثَُّ لَم يَ قُصُوكُمْ شَيْئات ثمَُّ لَم يَ قُصُوكُمْ شَيْئَو وَلَم يُظَاهِروا عَلَيكُم أَ أحدَد فَأتُّ فَأتُّ إلَيهِم عَهْدَهُم إلَ مَُّتِهِم إِ اللهَّه يحِبُّ المُتَّقين فَإذًا سَلَخَلأَشرُ الْحُرمُ فَقُتُل الْ المُشِْكينَ حَيثُ وَجَتمُهُم وَخُذُوهم وَخُذُهُم وَحصُوهم وَقُدُ لَهم كُ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 ذَلِكَ بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟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 يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا فَقَاتِلُوا أَمَتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللَّهُ عَمٌ حَكِيم أَمْ حَسِبَُمْ أَن تُطَْكُ وَلَمما يَعلَمِ اللهُ الذي نَجَهَد مِنكُم وَلَم يَاتَّخِذُ مِن دُون اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَ المُؤْمِنينَ وَلجَ وَلَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعمللون.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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون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 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِعَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رحبت ثم وليتم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 والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف الله فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفَكّونِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِي مَرْيَمَ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 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَكَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كفروا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 لو كانَان عرضًا قَبَ وَسَفرًَا قاصِدَاتَّبَوكَ وَلك بَعدَت عَلَيهِ مُشقَّ وَسََحْلفونَ بالِلههِ لَ وَتَطَعنَا لَ خَجنَ معكمُم يُهِكونَ أَفُسَهُم يُهلكُونَ أَافُسَهُم واللهَّهُ يَعلم إنهُ لكذبُون.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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا فتربصوا ان معكم متربصون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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوه اليه وهم يرمحون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 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ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 الَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِم سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ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 كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم وخبتم, وخُبتم كالذي خابوا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 يَأمرونَ بِالمَعرُوفِ وَيَنْهَوونَ عَن الْ المُكرِ وَيقمون الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّكةَ وَيُطيعونَ اللهَّه وَرَسُول أُلَاائِكَ سََْرحَمُهُم اللهَّ إِ اللهَّه الله عزيزٌ حكيم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 ليسَ على الضّعفَاءِ وَلَا على المَررضَ وَلَا علىَّينَ لا يَددونَ ماَا فِقُونَ حَرَج إذ نَ صَحول لللهِ وَرسُول مَا عَمُحسنينَ مِن سَبيل واللَّهُ غَفُور الرَّحيِيم.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 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجْزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ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 سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ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 لا تَعلملَُهُم نَحْنُ نَ عَلَمُهُم سَنُ عذذبُهُم مَّتَينِثُمَّ يُرَدّونَ إلَ عَذابٍ عَظم وَآخَرونَعَتَرَفُ بِذُنُ بِهِمْ خَلَطُ عَملَ صَالِحَ وَآخَرَ سَيّ الله عسى الله أن عَسَ اللهَّ عَسَ اللهَّهُ أََتُ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 وََّ بينَ التَّخَذُوا مسجدد ضِرارَ وَكُفْرَ وَتَفْيقًا بَينَ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَ لِمَن حََبَ اللهَّهَا وَررسُول وَإِر صَادَ لِمَن حَبَ اللهَّه وَررسُ لَهُ مِنْ قَبلل وَل يَحلِف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 وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ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 ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ان يتخلفوا ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه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 إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ